والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادا برمدات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 يا رب كن بالمنصاد فان الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه فاكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي ثَمَنًا إذا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَر عَلَيْهِ إِسْقَاطًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَر عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا تحبون المال حبا جما كلا إلى دكة الأرض دكا دكا كلا تك الأرض دك دك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يوم إذ يوم بجهنم، وجاء يوم بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ لا يعذب عذبه أحد ولا يوثق وثقه أحد مطمئنه إرجعي إلى ربك راضية إرجعي إلى ربك راضيا مرضيا فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي